النشرة الإخبارية النشره الاخباريه وانا علم على السوار يبشر بالملاحم والضراب بلا مانع الخلافه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشره عن اخبار الدوله الإسلامية اليوم الاربعاء ال11 من شهر رجب لسنه 1439 للهجره نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين هلاك وإصابة أكثر من خمسة وعشرين مرتدة بهجمات لجنود الخلافة في ولاية ديالا إحراق عشرين منزلاً للمرتدين وقتل عشرة منهم في ولاية كركوك هلاك وإصابة ما يقارب اثني عشر رافضياً مشركة بهجوم على معبد لهم في مدينة هرات هلاك وإصابة سبعة من شرطة الحدود المرتدة قرب منفذ طريبي للحدودي البداية من ولاية ديالا حيث نصب جنود الخلافة كميناً محكماً لعناصر من الحجد الرافضي بأطراف ناحية السعدية فاستهدفوهم بالأسلحة الرشاشة مما أدى لمقتل ثلاثة منهم وإصابة اثنين آخرين بينهما قيادي بميليشيا بدر الرافضية ودمروا آلية الرباعية الدفع تحمل رشاشاً ثقيلة في حين كما عدد من جنود الخلافة لرتل الحشد الرافضي على الطريق العسكري في منطقة العساكرة حيث استهدفوا بالأسلحة الرشاشة سبع آليات ربعية الدفع ما أسفر عن هلاك وإصابة خمسة مرتدين وفي قاطع جلولاء انطلقت مفرزتان أمنيتان نحو قريتي الشيخ بابا الكبيرة وأم الحنطة حيث اغتالت المفرزة الأولى مختار قرية الشيخ بابا الكبيرة المرتد ضاري طاها أحمد فيما اغتالت المفرزة الثانية مختار قرية أم الحنطة المرتد إبراهيم وأحد أفراد حمايته وأصاب اثنين آخرين أما في ناحية مندلي فقد شن عدد من جنود الخلافة هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على ثكنة للحجد الرافضي بمنطقة الخيزرانة ولدى قدوم دورية لمؤازرة المرتدين استهدفها المجاهدون بعبوة ناسفة ما أسفر عن تدمير عربة همر وأدت العملية إلى هلاك أربعة من عناصر الحجد الرافضي على الأقل يأتي هذا فيما هلك وأصيب تسعة عناصر من الحجد الرافضي وأعطبت ثلاث آليات بتفجير عبوات ناسفة في منطقتين البوعيس والبيار بالعظيم كما هلك وأصيب أربعة من عناصر الشرطة الرافضية وأعطبت آليتهم بكمين في قرية الخزعلية جنوب بوهرز ولله الحمد أما في ولاية كركوك وبعد التوكل على الله عز وجل صال عدد من جنود الخلافة على منازل عناصر من الحجد الرافضي في قرية الكنعانة غرب الرياض حيث بدأ الهجوم باستهداف عدد من المنازل بالقذائف الصاروخية ما أسفر عن تدمير خمسة منها أعقب ذلك هجوما بالأسلحة الرشاشة على منازل أخرى لعناصر من الحجد الرافضي ما أسفر عن إحراق أربعة منازل وأربع آليات ليفر المرتدون من القرية مذعورين كما استهدف جنود الخلافة آلية للحجد الرافضي بعبوة ناسفة قرب القرية ما أسفر عن تدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها وبقي جنود الخلافة في القرية لساعات دون أن يجروا المرتدون على دخولها ليعودوا بعد ذلك إلى مواقعهم سالمين فيما كما عدد من جنود الخلافة لدورية للحشد الرافضي قرب قرية أبو الجيش على الطريق الرابط بين بلدة الحويجه ومدينة الرياض فقتلوا خمسة مرتدين وأحرقوا سيارتهم واغتنموا أسلحتهم كما انطلق عدد من جنود الخلافة نحو ثكنة لقوات حماية المنشآت النفطية في حقل علاس جنوب غرب كاركوك فانقضوا على عناصر ثكنة المرتدين واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة فأوقعوا في صفوفهم خمسة هلكة وأصابوا آخرين ودمروا أربع آليات كانت في الثكنة من جانب آخر فقد تم إحراق أحد عشر منزلا لعناصر الحشد العشائري المرتد في قرية المقام جنوب غرب كاركوك ولله الحمد وإلى ولاية خراسان وبعد التوكل على الله تعالى انطلق الانغماسيان عبد الله الخراساني وبلال الخراساني تقبلهم الله نحو معبد للرافضة بمنطقة جهارسو في مدينة هارات فاستهدفوا الروافض المشركين بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية فأوقعوا في صفوفهم 12 هالكا ومصابا كما هلك قيادي في ميليشيا موالية للحكومة المرتدة واثنان من مرافقيه وأصيب ثالث بكمين في منطقة درزاب في قاطع جوزجان من جانب آخر صد جنود الخلافة هجوما لحركة طالبان المرتدة على قرية بيتري في منطقة جبرهار حيث دارت مواجهات عنيفة هلك على إثرها ثلاثة مرتدين وفر آخرون تاركين أسلحتهم غنيمة للمجاهدين ولله الحمد وفي ولاية الأنبار كمن عدد من جنود الخلافة لرتل من شرطة الحدود المرتدة قرب منفذ طريبيل على الحدود المصطنعة بين العراق والأردن حيث باغتوهم بالأسلحة الرشاشة ما أسفر عن هلاك ستة مرتدين وإصابة آخر وتدمير إحدى آليات الرتل ثم عاد جنود الخلافة إلى مواقعهم سالمين كما هلك عنصران من الجيش الرافضي بينهم ضابط برتبة نقيب ودمرت آلية لهما بعبوة ناسفة في منطقة البوذياب شمال غرب الرمادي ولله الحمد أما في ولاية شمال بغداد وبعد التوكل على الله تعالى نصب جنود الخلافة كميناً لعناصر الجيش والحشد الرافضيين على طريق منطقة البوفراج بالطارمية ففجروا عبوتين ناسفتين على عربة همر وآلية الربعية الدفع ما أسفر عن تدميرهما وهلاك وإصابة من كان على متنيهما وعند قدوم مؤازرة للمرتدين اشتبك معهم المجاهدون بالأسلحة الخفيفة ما أدى إلى هلاك سبعة عناصر من الجيش والحشد الرافضيين بينهم مسؤول في الحشد وعاد جنود الخلافة إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد وفي ولاية الفلوجة تم استهداف آلية عسكرية للجيش رافضي في منطقة عيمة جنوب شرق الفلوجة بعبوة ناسفة مما أدى إلى تدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها بفضل الله أما في ولاية البيضاء فقد هلك أحد عناصر الحوثة المشركين بتفجير عبوة ناسفة في منطقة قيفة ولله الحمد وفي ولاية عدن أبيان تم استهداف جنديين من عساكر الردة يعملان في حراسة كلية الآداب في منطقة مكسر بالأسلحة الرشاشة ما أسفر عن هلاك أحدهما وإصابة الآخر ولله الحمد أخيرا إلى ولاية دمشق حيث تم قنص أربعة عناصر من صحوات الردة على أطراف بلدتي يلدى ولله الحمد وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. هلاكو إصابة أكثر من خمسة وعشرين بهجمات لجنود الخلافة في ولاية ديالا إحراق عشرين منزلاً للمرتدين وقتل عشرة منهم في ولاية كركوك هلاكو إصابة ما يقارب اثني عشر رافضياً مشركاً بهجوم على معبد لهم في مدينة هرات هلاكو إصابة سبعة من شرطة الحدود المرتدة قرب منفذ طريبيل الحدودي وفي الختام تقبلوا تحيه اخوانكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عقدنا العزم ان نحيا كراما ونمضي إلى ان يدنا المولى فنضي الى دار الخلود المستطاب الى دار الخلود المستطاب الى دار الخلود المستطاب الى